نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك لا عنها إلا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد لئن أدركت رمضان ليرين الله ما أصنع رفع صاحبنا رأسه متأسفا الأسى والحزن يقتر من وجهه يأخذ أنفاسه والأنفاس تتحشرج في صدره ينظر إلى الناس حوله في صلاة العيد والدمع يكاد يقطر من عينيه حزينا ثم يستجمع قوته ويأخذ شهيقا ثم يقول بقوة وبعزم وتصميم لئن ادركت رمضان ليرين الله ما اصنع كان صاحبنا وهو في صلاه العيد وهو ينظر الى العباد والصالحين وقد لبسوا احسن الثياب وهم يكبرونه والسرور على وجوههم والبهجه ترتفع في اعينهم ينظر يمنة ويسرا اولئك الذين كانوا بالليل يقومون اولئك الذين كانوا يصلون ويحسنون الصيام اولئك الذين كانوا يسارعون في الخيرات في هذا الشهر فلان هذا الذي اعتكف في رمضان فلان هذا الذي كان يمكث على مصحفه ما رأيته طوال اليوم إلا للقرآن تاليا ما رأيت لسانه عن الذكر فاترا إنه كان يذكر الله في كل احيانه ويقرأ القرآن ترى كم ختمة ختمها في رمضان فلان هذا لقد رأيته كثيرا يسارع في الصدقة والنفقه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وكان فيه مسارعا ترى كم أنفق في هذا الشهر من ماله إن فلانا هذا الذي ما رأيته إلا قائما حتى بين الصلاة والصلاة كان يقضي صلاته ثم يقوم وينصب قدميه ويصلي لله عز وجل ترى كم صلى من النوافل سوى الفرائض في رمضان فلان وفلان الان يكبرون في صلاه العيد ويبتهجون لماذا لماذا يشعرون بتلك السعاده ولماذا اشعر انا بالاسى لقد فكر واستحضرت تلك الذكريات فقال لعلي الحق بالذاكرين فإذا به من أقل الناس في رمضان في رمضان ذكرى لعلي ألحق بركب الذاكرين فإذا به من أكثر الناس لغوا لقد ضيعت أوقاتي في قيل وقال وفي كثرة الكلام يا ليتني ذكرت الله حتى ألتحق بطوائف الذاكرين لكنه ما وجد لنفسه في طائفة الذاكرين مكانا فنظر فإذا بأهل القرآن الذين ما كانوا يضيعون أوقاتهم يجلسون على كتاب الله عز وجل بعد الصلاة وقبلها بعد كل صلاة وقبل كل صلاة يفتحون كتاب الله عز وجل ويجتهدون في قراءة القرآن ألتحق بأولئك؟ لا إنه فرط وضيع ما قرأ من القرآن إلا صفحات وقد انقضى رمضان ومضت تلك الطائفة ومرت تلك القافله ولم يجد صاحبنا لنفسه مكانا في طوائف القارئين لكتاب الله عز وجل أدار نظره يمنة ويسرى وجعل يمعن النظر في إخوانه الذين يكبرون في صلاة العيد في سرور وبهجة وحبور فنظر فإذا بأولئك الذين كانوا يصفون أقدامهم لله جل وعلا قائمين مصلين ألحق بأولئك لعلي أسير مع هذا الركب المبارك لعلي أجد في هذا الركب محلا لكن هيهات هيهات إن الصلاة كانت تقام وصاحبنا واقف في عمله يسوف ويسوف سأذهب للصلاة سأذهب للصلاة حتى تنقضي الصلاة ويخرج الناس وقد ضيع هذا العبد الصلاة كانوا يذهبون إلى صلاة التراويح يستفون خلف إمامهم يستمعون كلام رب العالمين في خشوع وذل وانكسار خاشعين لله عز وجل لآيات الله متدبرين وصاحبنا قد شغل نفسه بقيل وقال أو شغل نفسه في أعماله إنه غفل غفل هذا العبد على أن الله جل وعلا هو الرزاق ظن أنه بتلك الساعة التي بخل بها أن يقضيها لله رب العالمين جهل أن تلك الساعة ستكون سببا في زيادة رزقه وستكون بركه عليه طوال يومه سيبارك الله جل وعلا له في ماله إن اقتطع من وقته لله عز وجل هيهات هيهات مر الطوائف القائمين المصلين وما وجد صاحبنا لنفسه محلا فيها جعل يتدبر وينظر فإذا بقوافل المتصدقين المنفقين ما هذا حتى في النفقة إني ذو مال هذا رجل ذو مال ما الذي فعلته ما تصدقت من مالي إلا قليلا ما أخرجت إلا القليل القليل من مالي فإذا بأولئك يسارعون في الخيرات يتصدقون وينفقون حتى أن بعضهم ليس معه إلا جنيها واحدا فإذا به يخرج هذا الجني لله رب العالمين يبتغي من الله الكريم الرزاق جل في علاه أن يبارك له في رزقه وأن يوسع له وأن يدفع الله جل وعلا عنه الضر أما أنا معي من المال الكثير ومع هذا ما أخرجت إلا القليل ترى سأجد في قوافلي المتصدقين مكانا لكنه ما وجد لنفسه حتى في قوافل المتصدقين مكانا ندم ندما شديدا وجعلت العبرات تسكب من عيني ما الذي فعلته الناس يكبرون في صلاة العيد في فرحة وسرور يبتهجون بأعمالهم ويرزون من الله جل وعلا القبول أما أنا يا حسره يا حسره على ما فرّت في جنب الله يا على ما فرطت في جنب الله استحضر صاحبنا موعظه سمعها من احد الواعظين وهو يذكر في رمضان أو في اول رمضان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاب وخسر خاب وخسر رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه يعني وضع في التراب من أدرك رمضان ولم يغفر له لقد أدركت رمضان وانقضى لقد أدركت رمضان ومر الآن الآن يشعر بالحصرة لأن رمضان قد انقضى يا ربي هل سأدرك رمضان مرة أخرى؟ يا ربي ترى هل سأدرك شهر الغفران والعتق من النيران؟ يا ربي ترى هل سأدرك شهرا يضاعف الله جل وعلا فيه الحسنات ويقيل العسرات يضاعف الحسنات ويقيل العثرات ويرفع العبد فيه إلى أعلى الدرجات تراني سأدرك رمضان مرة أخرى كم وكم نظرت عيني إلى ما حرم الله كم وكم جلست أمام المسلسلات الزائفة التي أعدها أولئك الشياطين لإفساد شهر رمضان علينا تراني يا ربي هل سيقبل مني ما قمت به من قليل العمل حتى إن العمل القليل الذي قام به صاحبنا هذا القليل القليل قد دخله من المفسدات ما الله به عليم فقد كان صائما مع الصائمين لكنه ما حجب النظر عن المحرمات مع الحاجبين صام فمه عن المفطرات لكن عينه لم تصم عما حرم الله صام لسانه عن ابتلاع الطعام والشراب لكن لسانه ما صام عن المنكرات لقد شتمت فلانا وسببت فلانا لقد اغتبت فلانا وتكلمت عن فلان لقد أطلقت النظر إلى النساء والمتبرجات لقد جلست أمام المسلسلات والمصراحيات والفوازير ضيعت وفرت يا حصرت على ما فردت في جنب الله فبعد أن أضار شريط الذكريات وهكذا كان حاله في رمضان الذي قد انقضى كل هذا وهو ما زال في صلاة العيد والناس يكبرون الناس يكبرون في صلاة العيد قبل الصلاة وهو يشعر بتلك الحسرات نعم لبس جديدة لبس ثيابا جديدة لكن قلبه ما ما زال قديما لكن القلب ما زال قديما أراد أن يفرح نفسه بالثياب الحسنة لكن الكآبة والحزن في قلبه نعم إن الله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إن أولئك يحاولون إظهار الفرح والسرور لكنهم والله ثم والله لا يشعرون بتلك السعاده وان زعموا لا يشعرون بالسعاده انه فرح زائف تدبر رحمك الله في اهل المعاصي دائما ترى وجوههم عابسه دائما تراهم متكدرين ومع انهم يظنون انهم في لهو وسعاده أو يظنون أن اللهو المحرم يجلب لهم السعادة كلا إن السعادة من عند الله جل وعلا وهو القائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هو القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هكذا قال الله عز وجل فلما استحضر تلك الذكريات وأحس بالأسى والحزن وفاضت العبرات من عيني رفع رأسه ثم أخذ زفيرا ثم استجمع قوته واخلص نيته واستحضر قلبه وقال بصوت أسمع من حوله لئن أدركت رمضان ليرين الله ما اصنع يكانه يقول يا ربي هذا عهد اعاهدك به لئن بلغتني رمضان المقبل سترى ماذا افعل يا رب ماذا ستفعل يا اخي او ما سمعت قول الله جل وعلا وهو يحكي لنا عن اهل الخساره قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت رب ارجعون العبد الذي ابتعد عن الله عز وجل يقول حينما يعاين العذاب ويرى الموقف رب ارجعون لعلي اعمل صالحا هانتذا يا عبد الله هانتذا على اعتاب شهر رمضان ها انت ذا قد اقتربت من شهر رمضان فماذا ستر الله جل وعلا ماذا ستر الله جل وعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له من ادرك رمضان وما غفرت له الذنوب وما اقيلت له العثرات فمن اي شهر يبتغي ذهاب الذنوب واقاله العثرات اذا لم تكفر ذنوبك في شهر رمضان فمتى ستكفر تلك الذنوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل رمضان غلقت ابواب النيران وفتحت ابواب الجنان وصفدت الشياطين أي أن قوى الشر تضعف في رمضان أي أن داع النفس يضعف في رمضان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء ما معنى هذا الحديث من كان قادرا على النكاح لتحصين فرجه ولاعفاف نفسه ولغض بصره فعليه ان يسارع في النكاح ليفضي شهوته فيما أباح الله جل وعلا وليبتعد عن تلك الفتن والذي لا يستطيع كيف يحجب نفسه عن الشهوات قال صلى الله عليه وسلم فعليه بالصيام فالصيام سبب في معالجة الشهوات فإنه يضعف داع الشهوة كثرة الملذات من طعام وشراب يثير الشهوات أما الصيام فإنه يضعف الشهوة فهو علاج إذن أبواب النيران قد غلقت أبواب الجنان قد فتحت الشياطين قد سُفدت، الشهوة قد حكمت كل دواعي الشر في رمضان قد غلقت الشهوة أضعفتها أنت بالصيام شياطين الجن سفدوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فتحت الرحمات من الله نزلت العتق من النيران المغفرة من المنان كل هذا في شهر رمضان قد اعد لك اتدري اذا لم تغتنم شهر رمضان وقد هيئ الامر بتلك الصوره فكيف ستغتنم غيره اذا كانت الامور قد هيئت لك في رمضان للعبادات والقربات فلم تغتنم انت شهر رمضان فأي شهر ستغتنم بعد ذلك كلا والله لن تغتنم شهرا سوى رمضان إن ضيعت وفرت ها أنت ذا ها أنت ذا يا صاحبي قد أدركت شهر رمضان نعم سمعتك وأنا في المصلى وأنت تقول لان أدركت رمضان لا ليعين الله ما أصنع ها أنت ذا قد ادركت رمضان او ما علمت يا اخي ان ادراكك لشهر رمضان فقط من غير عمل لكن باحسان النيه مجرد ادراكك, إدراكك لشهر رمضان تغفر لك الذنوب فقط فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر يعني العبد بمجرد إدراكه لشهر رمضان مخلصا نيته في عمل صالح فقط بالنية أو المراضة يدخل تغفل لك الذنوب والمعاصي إلا الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة فإذا استقبلت رمضان تائبا استقبلته من غير ذنب اذا تخففت كذلك من الذنوب والمعاصي اذا كل الامور التي تعينك على طاعه الله عز وجل وكل الامور التي تعينك على معصيه الله قد انتفت والأمور التي تعينك على الطاعة قد وجدت فهلم وأقبل وأل الله جل وعلا ماذا ستصنع نعم إن صاحبنا حينما تفكر وتذكر طوائف التالين لكتاب الله القارئين لكتاب الله إنه حينئذ تذكر قول الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إياك إياك أخي أن تغلق كتاب الله في رمضان كنت في جميع وقتك للقرآن تاليا أو ذاكرا إما أن تكون تاليا واما ان تكون ذاكرا في عملك تستطيع ان تحصل الحسنات بذكر الله عز وجل ان تستغفر الله وان تسبح وان تحمد وان تكبر لا تلغو ولا تتحدث فان اللغو يضيع العمر اللغو هو الكلام العادي اغلق فمك عن الكلام سوى ذكر الله عز وجل يا اخوتي هي أيام قلائل وتنقضي والله أعلم هل سندرك رمضان بعد ذلك أم أن هذا هو آخر رمضان الذي سندركه انظروا إلى هذا العبد الصالح وإلى هذا الصحابي الجليل الذي رأى في رؤية له رأى طلحة رضي الله عنه رجلين من الصحابة قد ماتا وقد أسلم في وقت واحد الاثنين أسلموا في وقت واحد لكن أحدهما خرج غازيا مجاهدا في سبيل الله عز وجل فمات شهيدا قتل في سبيل الله وحسبك بعظم أجر من مات في سبيل الله فالجهاد هو زروة سنام الإسلام والآخر عاش بعد صاحبه سنة ثم مات على فراش فرآهما طلحة رضي الله عنه في الجنة فرآ أن الذي مات بعد صاحبه بسنة على فراشه هو في درجة أعلى من الذي مات مجاهدا في سبيل الله فتعجب طلحة كيف ذلك إن هذا الرجل قد مات غازيا والجهاد له أجر عظيم فكيف سبق من مات على فراشه الذي مات في سبيل الله مجاهدا فأخبر طلحة النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يعش بعده سنة قال بلى قال ألم يصل كذا وكذا ألف صلاة قال بلى قال الم يدرك رمضان بعده قال بلى قال فذلك ادراكه لشهر رمضان هو الذي بلغه تلك المنزله العاليه حتى انه سبق صاحبه إذن ادراكك لشهر رمضان نعمه عظيمه وانت لا تدري هل سيمد الله جل وعلا في عمرك أم أن المنية ستدركك فعليك أخي الكريم بكتاب الله عز وجل فلك بكل حرف عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف كثيرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد في عجالة سريعة إخوة الكرام أنظم لك يوما تتقرب فيه إلى الرحمن جل في علاه تستطيع أن تخالف هذا النظام لكنه برنامج تستطيع من خلاله بفضل الله جل وعلا أن تغتنم هذا الشهر وأن تحصل خيره وبركته عليك أن تبتدئ يومك من بعد صلاة الفجر عاملا عاملا يعني في طاعة الله عز وجل فإياك أن تتخلف عن صلاة الفجر في جماعة وأبشرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة هذا فقط بادراكك لصلاة الفجر في جماعة فإذا صليت ركعتين قبل الفجر وهما سنة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها الله أكبر بالسنة ركعت ركعتة السنة فاقت سنة الفجر خير من الدنيا و سبحان الله يعني لو وضعت الدنيا في كفة ووضعت ركعتة الفجر في كفة أو ركعتين الفجر في كفة لرجحت ركعتي الفجر شوف الخير العظيم يبقى بمجرد مشيك الى صلاه الفجر فان الله جل وعلا يجعل لك نورا تاما يوم القيامه طيب ماذا ستستفيد من هذا النور اسمع لقول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات على الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم بين ايديهم عن ايمانهم وعن شمائلهم وطائفة اخرى ليست لها نور الطائفة التي ليست لها نور تنادي على الطائفة التي جعل الله جل وعلا لها نورا انظرون نقتبس من نوركم انتظروا حتى ناخذ من نوركم فإنك يا أخي يوم القيامة تسير على الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمات لا ترى شيء إلا من جعل الله عز وجل له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور زرونه نقتبس من نوركم إلا منوش نور لا يستطيع أن يسير على الصراط اذن بصلاتك الفجر في جماعة يجعل الله جل وعلا لك نورا تاما على الصراط يوم القيامة فإذا قضيت صلاة الفجر فاجلس في مصلاك لا تعجل لا تعجل يقول والله أنا طوال الليل ساهرا للعمل لا تعجل حتى وإن كنت تشعر بالإرهاق والتعب اصبر اجلس رحمك الله في مصلاك ده هو شهر واحد يا اخي شهر واحد تعال على نفسك شويه في هذا الشهر حتى وإن جئت على بدنك يعني لو, لو أتعبت جسدك اصبر على نفسك في طاعة الله سترى والله خيرا عظيما وبركة وقوة الله هي القوة من عند مين مش من عند الله من الذي يعطيك القوة الله من الذي يعينك الله من الذي يبارك لك في وقتك الله من الذي يبارك لك في زوجك وولدك ومالك الله من الذي يرزقك يا عبد الله إنه الله عز وجل الرزاق افتظن, أفتظن بالله الظنون أتظن أن الله جل وعلا الذي أمرك بعبادته سيتخلى عنك اتظن ان الله جل وعلا الرزاق الغني الكريم الشكور الذي يقبل القليل من العمل ويعطيك الجزيل من الاجر والثواب اتظن أن الله جل وعلا لن يرزقك في رمضان لا والله أسأت الظن بالله ونعوذ بالله أن نسيء الظن بربنا فإذا اقتطعت من وقتك هذا لله رب العالمين فأبشر فإن الرزاق والله أقول ذلك جازما ولا أشك البتة في هذا سيرزقك رزقا واسعا إن اقتطعت من وقتك لله عز وجل سيعينك ويعطيك قوة سيبارك لك في ساعات قليلة من العمل تجد رزقا واسعا سيدفع عنك ضرا ربما كان سينزل عليك مرضا ربما كان سيصيب أبنائك أو ستصاب زوجاتك أو أنك أنت ربما سيحل بك مرض أرأيت لو مرضت طوال شهر رمضان أو أصبته ستنام في الفراش ستنام والشهر كله ينقضي أليس كذلك؟ الجواب بلى إن أصبت في رمضان ستنام في فراشك من الذي سيرزقك حينئذ إنه الله جل وعلا فكن عبدا لله عز وجل كن عبدا لله شكورا اجلس في مصلاك بعد صلاه الفجر واذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ذك استغفار في هذا الوقت اذكار الصباح لا تغفل عن اذكار الصباح فانها حرز لك من الشيطان وحفظ لك يحفظك الله جل وعلا بها من الدر أو بعدما تنتهي من الذكر فاقرا كتاب الله جل وعلا فإذا طلعت الشمس فقم وصلي ركعتين لله عز وجل وتلك هي صلاة الضحى أو صلاة الإشراق وبعض الائمه من علمائنا قد صحح هذا الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حجه وعمره كان له اجر حجه وعمره تامه تامه تامة تخيل بقى عمره في رمضان كحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت تستطيع ان تحصل في شهر رمضان فقط ثلاثون حجه وثلاثون عمره تجلس في مصلاك تذكر الله وتقرا القران حتى طلوع الشمس ثم تصلي ثم تذهب بعد ذلك فتستريح ثم اياك ان تغفل عن صلاه الظهر قم قبل صلاه الظهر وصلي ركعتين لله عز وجل او اربعا اسمع اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عبدي اتعجز ان تصلي اربع ركعات في اول النهار اكفك اخره يعني لو انت صليت الاربع ركعات اربع ركعات مثلا قبل الظهر بساعه او بنصف ساعه اخر حاجه نصف ساعه الى هذا الوقت لو صليت اربع ركعات لله عز وجل وهما وهم من الضحى الله جل وعلا يكفيك سائر النهار يكفيك من الجوع يكفيك من العطش يكفيك من الاذى من كل شيء اكفك اخره يبقى تكون في حفظ الملك جل في علاه ثم بعد ذلك تصلي الظهر مبكرا صلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر خلاص الاستعجال اللي كان قبل رمضان ده انتهي أنت الآن أو كثير منا يسمع الأذانة ثم يسمع الإقامة ثم يجري ويعدو إلى المسجد ليدرك ركعة أو ركعتين وربما لا يدرك ولا ركعة واحدة ثم يتعجل في الوضوء فلا يحسن الوضوء ثم يصلي والدنيا ما زالت في قلبه الله هي الدنيا تخرج من قلبك ازاي أنت لم تعد قلبك للصلاة ما هيئت نفسك إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بالتبكير للصلاة لتهيأة القلب لطاعة الله وحتى ينفصل العبد عن الدنيا بكر بكر رحمك الله إذا سمعت الأذان فعجل الى بيت الله حبذا لو كنت متوضئا لو عرفت تتوضى في العمل هذا خير فإن كل خطوة تخطوها يرفعك الله درجه ويحط عنك بها خطيئه حتى تصل الى المسجد <تصفيق> ثم تصلي قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربعا وبعد الظهر اربعا حرم الله عليه النار الله اكبر حرم الله عليه النار إياك أن تفوت تكبيرة الإحرام حاول في شهر رمضان أن تتدرب على إدراك تكبيرة الإحرام وأنت في المسجد يعني الإمام لا يكبر للصلاة قالوا أنت فين؟ في المسجد لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم من أدرك تكبيرة الإحرام أربعين يوما خلي بالك من أدرك تكبيرة الاحرام أربعين يوما كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار لو أدركت في الاحرام الإحرام أربعين يوم في الصلاوات الخمسه فقد عطقت بفضل الملك المنان من النار وبراك الله جل وعلا من النفاق ثم إذا دخلت إلى صلاة العصر مبكراً بكر لتصلي أربعاً قبل العصر فإن بعض العلماء قد صحح هذا الحديث أيضاً والشيخ الالباني رحمه الله تعالى اسمع الحديث رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعاً ثم بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر إذا كانت سم موعظه في بيت الله فاجلس واستمع إلى الموعظة إن كان عندك وقت يعني عندك ساعة من الوقت تستطيع أن تجلس في المسجد فاجلس وإلا فاذهب إلى عملك ثم اغتنم هذا الوقت قبل المغرب على الأقل على الأقل عشر دقائق على الأقل عشر دقائق قبل صلاة المغرب تأتي الى المسجد ثم تجلس وتذكر الله مع الذاكرين فإن للصائم دعوة لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اجلس وارفع يديك وادع الله جل وعلا بما تشتهي من خيري الدنيا والآخرة يستجاب لك بإذن الله عز وجل إلى صلاة المغرب فصل المغرب في جماعة ثم بعد ذلك اذهب إلى بيتك وأفطر ثم إن أردت أن تستريح قليلا فاسترح حتى تستعد لصلاة العشاء فتبكر لصلاة العشاء ثم إياك ثم إياك أن تضيع صلاة القيام ده شهر واحد يا خوان لا تضيع صلاة القيام الليل قصير يقول هكذا البعض ماذا سأصنع الليل قصير والنهار في رمضان طويل وانا صائم اشعر بالمشقة كيف ساقوم باعمالي دانا لو ما اشتغلتش في الوقت ده لن استطيع ان اطعم ابنائي كذبت والله كذبت كذبت لان الذي يطعم الابناء هو الله وانت سبب انت سبب بس جعلك الله جل وعلا سببا وقد ضربت درب لك مثالا ربما تمرض في بيتك شهرا أو اكثر والرزق يأتيك من الذي يرزقك الرزاق جل في علا يبقى الرزاق الذي يرزقك وأنت بعيد وأنت بعيد عن الله فتظن وأنت قريب منه أنه سيقلل لك في الرزق بئس الظن الذي تظنه بالله عز وجل قم قم رحمك الله مع القائمين وصل صلاة التراويح في بيت الله واحتسب واعلم أن هذا الوقت سيكون بركة عليك بإذن الله عز وجل في الرزق وفي الذرية بإذن الله أخي حاول أن تتصدق كل يوم في رمضان ولو بجنيه واحد كل يوم اجعل لنفسك وردا من الصدقة يبقى ورد من الذكر ورد من القرآن ورد من الصدقه ورد من الصلاه غير صلاه الطريح حاول تكسر من الصلاه لله عز وجل أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وبالك لنا فيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الاسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا يأتي علينا رمضان إلا وقد اعززت المسلمين في كل ما في كل مكان اللهم اعز المسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين اللهم اكس العارين اللهم اطعم الجائعين اللهم اشف المرضى يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم انزل على على بلادنا الخيرات والبركات اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه